وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجمة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس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 الله رب العالمين